بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا شتاب أنزل إليك فلا من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وان من قررتي فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بَمَثَّنْ سَنقُولُ مَوَازِي وان قديم كان وأن اصدق الخلقن ثم, ثمّ